يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من وجد لقطه حقيره ككره القدم وجدها في حديقه عامه فاخذها هل يلزمه ان يرجعها الى المكان نفسه ايش قبس مستغرب <تصفيق> هاتيش ولا ناس ثاني ما في اخر نعم